بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com